بسم الله الرحمن الرحيم ا لم الناس ان يتركوا ان يقولوا امنوا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم 113. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين 114. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا 113. ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت 115. وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه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 111. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين 112. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وان تكذبوا فقد كذب امم من قبلكم وما على الرسول الا البلاغ المبين او لم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده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 نار وما لكم من ناصرين فامن له لوط وقال اني مهاجر الى ربي انه هو العزيز الحكيم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 115. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين 116. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر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 قالوا نحن اعلم بمن فيها لا ننجي انه واهله الا امراته كانت من الغابرين ولم ما 114. ورسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين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 فكذبوه فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين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 فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذه الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا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 وَإِنَّ وإن الْبُيُوتِ البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون اللَّهَ يَعْلَمُ الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون قال قَالَ اللَّهُ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِك لآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ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 ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم والاهنا والاهكم واحد ونحن له مسلمون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 119. فأنا يؤفكون يَبْسُطُ الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له بِكُلِّ الله بكل شيء عليم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 لما نجاهم الى البر اذا هم يشركون ليكفروا بما اتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون اولم يروا انا جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم